بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض حركت الأرض حركة شديدة لقيام الساعة زلزالها تحريكها وأخرجت الأرض أثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها وقال الإنسان ما لها قيل في الآية تقديم وتأخير تقديره يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها أي تخبر الأرض بما عمل عليها بأن ربك أوحى لها أي أمرها بالكلام وأذن لها بأن تخبر بما عمل عليها قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض أشتاة متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم قال ابن عباس ليروا جزاء أعمالهم والمعنى أنهم يرجعون عن الموقف فرقا لينزلوا منازلهم من الجنة والنار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال ابن عباس ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله له يوم القيامة فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيئاته